Bismillah. ولم <تصفيق> قد أَلَمْ نُرْجِمْ نَمَا مِمَّذْ حُورَا لَمْ الشيطان لكما عدو مبين in قُل إِنَّمَا حَرَّمَ no oh. One night Call <laughs> أَمْرَسَلُ نُبٌّ رَبُّهُ Oh نودا في ذا الا ن ينسى الله ربنا وسيعرف ربنا كل شيء ان 117. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 118. فَاأَخْرَجَ هُمُ وَجَفْتَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِنْ جَاسِمِين الَّذِينَ كَنَبُوا شُعَيْبًا a'lthi'n 14. فأخذنا Oh, se ton vàng sao وَمَا كَانَ لِمُتْرَبٍ بِكَلْحُسْنًا عَن فَانِيسٍ إِلَّا وَمَا صَبَوُ وَمَا and for d'un raison قوم موسى من من can vol o son te يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعمال شمت بي وَكَفَى لَكَ أَن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 وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ذ يع وَسولًا الن في أُم الذيذ مَتًُا الن دَهُ لَهُ <تصفيق> مُقْتَنِفَاتٍ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ لَا 118. وقطرناهم اثنتين عشرة أسباطا أماما وأوحي 119. وصاكر الحجر فانبجفت منه اثنى عشرة عينا 110. قد علم كل أناس Rydyn ni'n gwneud hynny تُمُوقُولُ حِطَّةٌ وَادْخُلُ الْبَابَ سَجَدًا وَادْخُلُ الْبَابَ سَجَدًا سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بَلْ ti No 124. وظلناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 125. وبلغناهم بالحسنات والسيئات main يسألونك عن الساعة أيام ورساها قل للفي السماوات والارض لا تاتيكم الا برته يسالون عنك حفيظ Yn anna, qul yn ma' ilm yn ysgrifennu allahe, قل لا أملك لنفسنا أَلَمَّا مَا هُم مَعْصًا لِحَنْ جَلَرُ Zawlan <laughs> al